إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتم إليهم عهدهم إلى مدتهم الله يحب المتقين فإذا سلخ لشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأنتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن حد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغهما منه ذلك بِأَنَّهُمْ قوم لا يعلمون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 كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتاب قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله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 فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنْ أَيْمَانِهِمْ بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا ائمه الكفر إنهم لا ايمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهم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 وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسب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 فسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النارهم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من منا بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآ الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمناء من بالله واليوم لا خير وجاهل في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آ وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون tubeschiruhm Rabbuhm bı rḥmāt minhu wa rizwān wa jannātillahum fīha nāgīm muqīm khalidīn fīha abda Inna الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على ليما Waarmee etta ulla hummin kom faula, en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 قاتلهم الله انا يؤفكون اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح بن مريم وما امروا الا ليعبدوا إله واحد لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أي يطفئوا نور الله بأفواههم وياب الله إلا أي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 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافتا كما يقاتلونكم كافه واعلموا أن الله مع المتقين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 أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفدوا يعذبكم عذابا ليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير الا تنصروه فقد نصره الله اذا اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزننن الله معنا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 يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفا الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستاذنك الذين يؤمنون بالله واليوم لا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستاذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم لآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو راد الخروج لاعد له عده ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم لا خبألو ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سمعون لهم والله عليم بالظالمين لقد بتعو الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون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 من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن إِلَّا مَا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا الحسنين ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا فتربصوا ان معكم متربصون قل انفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أن هم كفروا بالله وبرسوله ولا ياتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم Inna ma juri dullah holy ura zibah hum biħa fil-ħajatidunje wat billahi, koe in wa hum kefirun. Wajahli fone bill ma hum minn kumwa lek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 En die zin in het leven van de stad, die zin in het leven van de stad, die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 أشد منكم قوه وأكثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخلتم كالذي خاضوا اولئك حبطت أعمالهم في الدنيا ولا آخره وأولئك هم الخاسرون أَلَمْ ياتهم نَبَأُ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مدين والموت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 وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها لنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا الكفار والمنافقين وغلظ عليهم وماواهم جهنم وبيس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهم بما لم ينالوا وما نقوم إلا ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا ليما في الدنيا ولا خدة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما اتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون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 أعد الله لهم جنات تجري من تحتها لنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الْأَعْرَابِ ليوذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم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 أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا لا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء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 رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها لنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم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 ولا يحلفن ان إِلَّا الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون لا تقم فيه ابدا لمسجد عَلَى على التقوى من اول يومن حق ان تقوم فيه فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير نمسس بنيانه على شفا جرف هير فانهار به في نير جهنم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 يحون الراكعون الساجدون لا بالمعروف ونهون عن الممكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين استغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم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 وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لهم ما يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عليم إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَلَأَرْضِ يحيي وَيُمِينَ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَلَنْصِيرِ الذين اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ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 وَذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ضَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُوا الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ من عدو نيلا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ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 فلولا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ ليتفقهوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ يَأْمُرُهُمْ Ayehaal-Ladin-aa-manu qatilul-Ladin-yaloun-kum min al-kuffaar, wal-yajdu fiikum ghilzah. Wa'alamu annallaha ma'al muttaqeen. Wa'ida ma.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 وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا لَا رِجَسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ وَإِذَا مَا ونزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من حد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاء كُن رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ فَإِن تَوَلّوا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ألف لامرا تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا نوحينا إلى رجل منهم أنذر